وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ وهو العزيز العليم وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على, على الحق المبين انك على في مبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما الدعاء اذا ولوا مدبرين انك تسمع الموتى بِهَذِهِ الْعُمْيَ ضَلَالَتِهِمْ وَمَا أَنْتَ بِآتِي الْعُمْيَ عن ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم وإذا وقع القول عَلَيْهِمْ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا الَّذِينَ اسْتَكَانُوا فِي آيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بِمَا ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ويوم ففجع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه ذاخرين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال قُلْ عَنِ الذي الَّذِي أَتْقِنُ كُلَّ شَيْءٍ قُلْ عَنِ اللَّهِ الَّذِي أَتْقِنُ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ إِنَّهُ خَبِيرٌ